وَرَبُّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ ۖ أَثَاقُتُلُونَ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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصب ومن يضلل الله فما له من هاد